والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صدحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد